So there amal. حج البيت نصطح عليه سبيلا هناك زيادة فيها وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وان تتم الوضوء وتصوم رمضان في قال اذا انا فعلت ذلك فانا مسلم قال نعم قال نعم ذلك كما قال في الامان وتؤمن بالجنة والنار والميزان وقال فيه فإذا فعلت ذلك فأنا مؤمن قال نعم الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكما قلنا في المرة الآن هو أول من لقب بأمير المؤمنين رضي الله عنه لأن أبا ذكر رضي الله عنه كان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أول لقب أمير المؤمنين هو لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ورده وقال رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم هذا فيه خبر عن احوالهم جضوان الله عليهم عن نبي صلى الله عليه وسلم في انهم كانوا يجالسونه دائما ليتعلموا من العلم هذا فيه فائدة في تلقي العلم عن العلماء ومجالستهم والذهاب إليهم قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهنا لم يخبر من يوم فذكر يوما على سبيل المترة إي يوم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد ضيار الثياب وهم يجلسون في حلق حلقتهم يتعلمون من النبي صلى الله عليه وسلم ويذكرون مرده خرج عليهم اطلع عليهم رجل لا يعرفوه فوصفه رضي الله عنه عمر بن فضل ويد السواد الشجر لا يرى عليه أثر السفر. هذه الهيئة لا تنبئ بأن هذا الرجل جاء من سفر ولم من أهل بلده أو من أهل القرية. ولكن جاء بالقول بعده وقال ولا يعرفه منا أحد. فكيف لا يكون لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد؟ هذا رجوان الله عليهم كانوا يعرفون بعضهم من بعض. والنبي صلى الله عليه وسلم يعرفهم كلهم وكانت او كان المكان او بقعة التي كانوا يعيشون فيها صغيرة فكل يعرف الاخر فلما رأوا ذلك تعجب، وكان العجب هنا شديدا فاما رجل ذو هيئة حسنة دور عليه اثر السفر ولا يعرف من احد فكيف جاء الى هذا المكان فنظروا اليه فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخله هنا فائدة حول التلقي في طلب العلم واداب المتعلم فيه انه اذا ذهب الى شيخه لابد ان يجلس امامه بوقار وادب وان يخذ منه العلم بطريقة لا تؤذيه ويسأله بانفاظ لا تؤذيه ايضا وبصوت منخفض. فجبريل عليه السلام لما جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم جلس امامه وهذا يدله بأنه أسند ركبتيه إلى ركبتي أي ركبتي جبريل عليه السلام وضعها في مقابل ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم فكان في مواجهته وبينها تجد sebelum aku